بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الرحمن الرحيم ملك الله قل إله أعوذ من شر, الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس ا ا الذي ل ن س يوسوس في صدور الناس الجنة و ا ل ن ا س ب ل ك م هذه ا ل ت ل ا و ة م ن موقع ا ل ا إ ل ى ا ل ل ه